بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وترصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى 110. إن الإنسان خلق هلوعا 111. إذا مثه الشر جزوعا وإذا الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 والذين هم بشهادتهم قائمون والذين صَلَاتِهِمْ على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين